أ ش ر ا ك م اليوم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هو ذلك هو الفوز العظيم, ذلك هو الفوز العظيم

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب

و و س و ع ه م ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه د

موسوعه ت م ت ر النابلسي ت للعلوم ا ل ا حتى جاء

موسوعه ا ل ن ا م ل س ي ل ل ع ل ا م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م أ و ك م

I'm g o n a g to <todic> b e

何

ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يعلموا ان الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها

و ا ل و ا ان الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها قد بينا لكم الايات, قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون, قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

ان ل م ص د ق ي و المصدقين والمصدقات و أ ق ر ض و ا و أ ق ر ض و ا الله قرضا حسنا يضاعف لهم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله وق

ق ر ض ا ح ك ه الهدى يضاعف م شركه دعويه م ي ر ربحيه و ا ت مضمون ا ك ه م ا ل ص ع ي

والشهداء عند ربهم لهم أ ج ر ه م ونورهم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك أ ص ح ا ب الجحيم اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهم

اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة, وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وَتَكَاثُرٌ في الاموال والاولاد

أ َ ا َ ل ِ غ َ ي ْ ث ٍ أ َ ع ج َ ب َ الكفار ََُّْ نباته ََُُ ثم َُّ يهيج َُِ فتراهم َََُُ الصرا َ ثم َُّ يكون َُُ حطاما ًُ وفي ا ل آ خ ر ه عذاب شديد و م غ ف ر ة ٌ من الله

و م غ ف ر ة من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل الا متاع وما الغرور الحياة الدنيا إ متاع الغرور

سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة وجنة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض اعدت للذين آ م ن و ا بالله ورسوله ذلك فضل الله

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سابق يؤتيه من